وما الحياة الدنيا إلا لعب ولهو وللدار الآخرة خير للذين يتقون أفلا تعقلون قد نعلم إنه ليحزنك الذي يقولون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 فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ أَبْوَابَ كُلِّ شَيْءٍ حَتَّى إِذَا فَرِحُوا حَتَّى إِذَا فَرِحُوا بِمَا أُوتُوا أَخَذْنَاهُمْ بَغْتَةً فَإِذَاهُمْ مُبْلِسُونَ فَقُطِعَ دَابِرُ الْقَوْمِ الَّذِينَ ظَلَمُوا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 ولا حَبَّةٍ فِي ظُلُمَاتِ الْأَرْضِ وَلا رَطْبٍ وَلا يَابِسٍ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُّبِينٍ وَهُوَ الَّذِي يَتَوَفَّاكُم بِاللَّيْلِ وَيَعْلَمُ مَا جَرَحْتُمْ بِالنَّهَارِ ثُمَّ يَبْعَثُكُم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 Tidaklah mendoan Allah, walih, walashfi'ul, dan tiada yang beradil kecuali Allah. Tiada yang mengambil daripadanya. Orang-orang yang bersyukur kepada Allah, mereka mendapat makanan yang lezat dan pahala yang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 وكذلك نري ابراهيم ملكوت السماوات والارض وليكون من الموقنين فلما جن عليه الليل راك كوكبا قال هذا ربي فلما افلق قال لا احب الاافلين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 إنه إلا ذكرى للعالمين وما قدر الله حق قدره إذ قالوا ما أنزل الله على بشر من شيء قُلْ مَن أَنزَلَ الْكِتَابَ الَّذِي جَاءَ بِهِ مُوسَىٰ نُورًا وَهُدًى لِّلنَّاسِ تَجْعَلُونَهُ قَرَاطِيسَ تَبُدُّونَهَا وَتُخْفُونَكَ فِيرَا وَعَلَّمْتُم مَّا لَمْ تَعْلَمُوا أَنْتُمْ وَلَا أَبَاؤُكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِذَاتِ قول الله ثم ذرهم في خوضهم يلعبون وهذا كتاب أنزلناه مباركم مصدق الذي بين يديه مصدق الذي بين يديه ولتظهر أم القرى ومن حولها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 أو قال اوحي إلي ولم يوحى إليه شيء ومن قال سننزل مثل ما أنزل الله ولو ترى إذ الظالمون في غمرات الموت والملائكة كانتم باسطين أيديهم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 فأخرجنا به فأخرجنا به نبات كل شيء فأخرجنا منه خضرا فأخرجنا منه خضرا نخرج منه حبا متراكبا ومن النخل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 كذلك زيّن لكل أمة عملهم ثم إلى ربهم مرجعهم ثم إلى ربهم مرجعهم فيُنبئهم بما كانوا يعملون.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 SAYU CIBUL LAFIN AJRAMU CAZAR NGAH DALLAHI WAGABUL SHEDIDU BMA KANU YMKURUN FMAI YURDILALLAHU AY YEHDIYU YSHRAP CADERU LIL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 Wahai orang-orang yang kafir! Kami telah mengajarkan kepada mereka tentang kebenaran dan mereka telah پَدَنُّ الْنَارُ مَثْوَاقُمْ خَالِدِينَ فِيهَا إِلَّا مَا شَاءَ اللَّهُ إِنَّ رَبَّكَ حَكِيمٌ عَلِيمٌ وَكَذَلِكَ نُوَلِّي بَعْضَ الظَّالِمِينَ بَعْضًا بِمَا كَانُوا يكسبون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 أنعام وحُرث حجر لا يطعمها إلا من نشاء بزعمهم وأنعام حرمت ظهورها وأنعام حرمة ظهورها وأنعام لا يذكرون اسم الله عليها افتراء علي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 انَّهُ حَكِيمٌ عَلِيمٌ قَدْ خَسِرَ الَّذِينَ قَتَلُوا أَوْلَادَهُمْ سَفَهًا بِغَيْرِ عِلْمٍ وَحَرَّمُوا مَا رَزَقَهُمُ اللَّهُ وَحَرَّمُوا مَا رَزَقَهُمُ قد ضلوا وما كانوا مهتدين وهو الذي أنشأ جنات معروشات وغير معروشات والنخل والنخل والزرع مختلفا أكله والزيتون والرمان متشابها وغير متشابه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 Qul azhakrayni harma am al-uthayin ammajtamlatalaihi arham al-uthayin nabbiuni b'ilmin in kuntum sadqin. Wamil al-iblithnain wamil al-baqarithnain. Qul azhakrayni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 انتقولون انما انزل الكتاب على طائفتين من قبلنا وان كنا وان كنا عند دراستهم لغافلين او تقولوا لو اننا